حرب الجيل الرابع تقوم على تفتيت الأمة من الداخل، فالجيش ينقسم على نفسه والشرطة والقضاء والشعب تكون ضد الجيش وضد بعضها أي هي عملية شرذمة للجميع هو قتال وقتال داخلي بحيث تنهار الأمة من الداخل، ويستخدم في هذه الحروب ما يعرف بحرب المعلومات وتعتمد على شقين الاول دفاعي يحمي انظمه الدوله وهجومي يوجه ضد أنظمة الدوله المعاديه وتستخدم الحرب العمليات النفسية والاستخبارات ومهاجمه الوسائط والهكرز واعمال التجسس وزرع العملاء إلى أن يتكون مناخ عدائي بين أطراف الأمة ومؤسساتها ونسيجها الوطني ويبدأ الصراع الداخلي. الجيل الرابع من الحروب المؤسسة الوحيدة التي انتبهت إليه هي القوات المسلحة المصري حيث بدأت باتخاذ إجراءات عديدة منها حماية أنظمتها ومنها اللحامها بالشعب لأنها مرتبطة بهذا الشعب وقد تحملت كثيرا من الإهانات لكي لا تفقد العلاقة الوطيضة بينها وبين شعبها وبالتالي الوفاق الوطني يحميها على مستوى إعداد القوات المسلحة لنفسها بالحماية النفسية والمعنوية ودرء الشائعات التي يمكن أن تؤثر سلبية ثم الارتقاء بالمستوى والكفاءه القتالية كل هذا يعمل لأجل القضاء وصد الجيل الرابع من الحروب وأبرز مثالنا على الجيل الرابع من الحروب ثورة الخامس والعشرين من يناير نعم، ثورة الخامس والعشرين من يناير التي يقول البعض عنها إنها بلا قائد لما كانت بلا قائد يقولون فشلت في تحقيق غاياتها وأهدافها لكن في ظل حروب الجيل الرابع نجد أن ثورة الخامس والعشرين من يناير كان لها قائد وهو يهودي صليبة صهيوني متعصب وهو جارد كوهيل وهو الأب الروحي للثورات في هذا العصر البعض يعتبره القائد الحقيقي لما سمي بثورة الخامس والعشرين من ينان وثمت من يعتبره مسؤولا عن كل الأحداث التي تلت بما فيها أحداث الخامس والعشرين من نوفمبر الثاني التي احاطت بحكومة عصام شرف وبين هذا الحدث وذا أحداث أخرى كثيرة اتهم فيها بعض المصريين ثوارهم بأنهم خدم لكوهين لذلك جرى الكشف عن اعترافات وائل غنيم وهو منشئ ومدير صفحة كلنا خالد سعيد بإطلاع جاد كوهين من شركة جوجل على أمر إنشائه للصفحة المشار اليه لافتا إلى أن اليهودي الامريكي المذكور تردد على مصر والتقى وائل غنيم في يوم السابع والعشرين من يناير ليلة مظاهرة ما عرف بجمعة الغضب. وهذا الأمر يرجح أن تكون تلك الشركة يعني شركة جوجل كانت غطاء لاعمال استخباراتية خاصة لأنها توسطت لدى وزارة الخارجية الأمريكية لإخلاء سبيل غنيم مع أنه لا يحمل الجنسية الأمريكية. حرب المجتمعات وهي حرب الجيل الرابع ابتكرتها دولة اليهود. ابتكرتها إسرائيل. إسرائيل اسم نبي كريم من انبياء الله جل وعلا. ولكن الدولة اللقيطه تعرف. معرفة العامة بأنها دولة إسرائيل فمن هذه البابه نكرر هذا الاسم الكريم على هذا النحو لأننا مضطرون إلى ذلك لكي يعرف من يسمع ما يتكلم به المتكلم حرب المجتمعات التي ابتكرتها إسرائيل والتي تمكن من تقنيتها حلف شمال الأطلنطين هي الجيل الرابع من الحروب في كتابه شديد الأهمية لعبة الشيطان ينقل مؤلفه روبرت ديرفوس عن شارل فريمان السفير الأمريكي الأسبق في السعودية قال إن شين بيت وهي جهاز الأمن العام الإسرائيلي هو صاحب مشروع قيام منظمة حماس استخدامها في تهديد منظمة التحرير الفلسطينية تمهيدا للقضاء عليها وفي سنة 73 وتسعمائة وألف تحت عيون شمديد أسس أحمد ياسين المركز الإسلامي وبدأت السيطرة على أكثر من مئة مسجد في غزر وحسب ما نشر ديفيد شيلر مراسل نيويورك تايمز في القدس فإن البرجلير إيزاد سيرجيف وهو الحاكم العسكري لغزة كان يفخر بأن جيشه يموض مساجد الإسلاميين في القطاع. نجحت إسرائيل باختراقها تنظيمات المقاومة الفلسطينية في إثارة الفتنة بينها، أفسدت القضية التي تجمعها، وتخلصت بالقتل أو بالتشهير أو بالتشريد من قياداتها، وأسس بتلك التجربة ما وصف فيما بعد. بحرب المجتمعات وهي الجيل الرابع من الحروب حروب المجتمعات ليست ككل الحروب يطلق عليها أحياناً الجيل الرابع من الحروب وبعد نجاحها في فلسطين نقلتها إسرائيل بتوسع إلى الدول العربية ثم إلى دول المنطقة واستخدمت فيها كل ما تملك أجهزتها من خبرات في إثارة النعرات الطائفيه والخلافات المذهبيه والتوترات العرقيه فلم يعد ابناء الدوله الواحده الذين عاشوا مئات السنين معا في سلام ووئام يطيق بعضهم بعضا ودعت كل جماعه متجانسه فيها الى الاستقلال والانفصال فكان التفتيت والتقسيم. من نظمنا لاسرائيل السيطرة على المنطقة وحده بجانب التخلص من مصادر القوات التي تهددها وقد توقف تقرير قيادة أركان القوات المسلحة الأمريكية عند الاستخدام الاسرائيلي للثورات الشعبية التي تعيشها المنطقة منذ يناير الذي وقع فيه ما وقع. في في حفظها الله تعالى يقول بالنسبة للتوراة العربية التي يسمونها بالربيع العربي فقد فاجأت الجميع لكن قادة تلك التوراة لم يكونوا قادرين على إدارة الحراك الشعبي الهائد ولا فهم تداعياته كانت هذه التحركات مذهلة لكنها في الوقت نفسه كانت فرصة ذهبية لإسرائيل لتوجيه بعض القوى المحلية المشاركة في هذه الثورات وتحمل اجندات خاصة كجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من التنظيمات الإسلامية بجانب جمعيات غير أهلية حرضتها على الهجوم على قيادات الجيوش لتنفيذ خطط إسرائيل المبنيات على حرب المجتمع فهذا فهذا الأمر كما ترى يهودي المنشا ولا يمكن بحال من الأحوال أن يأتي منه خير ولا أن يتحقق به فضل ولا به وإنما المقصد منه تمزيق المنطقة الإسلامية العربية وتحويل هذه المنطقة إلى كنتونات صغيرة تتنافر بينها وتتصارع وتتحارب وينزف بعضهم دماء بعض من أجل تحقيق مشروع التقسيم ومن أجل تحقيق وجود إسرائيل الكبرى